في الشام إن تشدو العيون دمع بفيض الشجون نرجو إله العالمين نصرا عزيزا لا يهون نصرا عزيزا لا يهون قد سال ما بين الثرى طهر الدماء على الورى حتى غادت أم القرى تدعو لهم فرجا وعود تدعو لهم فرجان وعول الله في ليل الدجا أضحك على درب الرجا وعليه يغض الملتجا ربه إن صامدون ربه إن صامدون تجد ساحة الوغى بالحق تدحر من طهى مهما تكابر أو بغى حتما ستدركه المنوى تسم الكرامة للحيمى أرواحنا ولها اسم الشهيد امس التبارك هل بنون امس التبارك هل بنون قد لاح من طيف السنه نور عبيه على الدنا بالعزم شاب من فنى ولغير ربي لا يكون ولغير ربي لا ولغير ربي لا يكون أهبار، أهبار، أهبار، أهبار، أهبار، أهبار، أهبار، أهبار في الش دم بي فيض الشجون نرجو الىه العالمين نصرا عزيزا لا يهون نصرا